بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر لَذِي وَقَابِ للتَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ الطُّولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخلتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة رب بِكَ عَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ أَنَّهُمْ أصحاب النار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 ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وكرهم عذاب الجحيم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 وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لما قت الله أكبر مما قتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتك قُرُون قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا ثُمَّ نَسِيتَنَا وَأَحْيَيْتَنَا ثُمَّ أَسْهَتَنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيل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 وَالَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ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 إِنَّ اللَّهَ وَالْعَلَمِيُّ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانو هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت ياتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فَأَخَذَهُمُ الله إِنَّهُ قوي شديد العقاب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 فَلَمَّا when بِالْحَقِّ came عِندِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ to kill وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُوا رَبَّهِ إِنِّي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 اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبينات من وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأ الله إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وقال الذي آمن يا قوم انني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءْتُمْ يُوسُفَ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ كَمْ مَجَاءُكُمْ بِحَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وقال فرعون يا آمان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطول قال يا عائله الهي موسى انني لا اظنك كذبا وكذلك زئنا لفرعون سوء عمله وصدعني سبيل وما كيد فرعون رعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم تبعوني أهديكم سبيل الرشاد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 من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولى فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وَيَا قَوْمِ مَالِي لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْمُ أشكر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني لَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدْنَا وَأَنَّمَا ردنا إلى الله وَأَن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله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 وَإِذْ يَتَحَادُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مغنون عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ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 وَالَظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض آمِنَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر ر الناس لا يؤمنون، وقال ربكم دعوني أستجب لكم، إن الذين عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكير كُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يُ فَكُلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ ماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمد لله رب العالمين قل إني أن أَعْبُدَ الذين تدعون مِنْ دون الله لما جاءني البينات من ربي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لرب العالمين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 ومَن لِتَبْلُغُوا أَشِدَّكُمْ ثم أُمَّلَتْكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يَتَوَفَّى فَمِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُو أَجَلَ مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي وَيُمِيتُ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 فاصبر إن وعد الله حق فإما نجيئنك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من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 فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أكثَرَ مِنْهُمْ وَأشَدَّ قوَّةً وَأثَرَ فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ